وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي ة لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لك الحمد ملء السماوات و ا ل أ ر ض لا نعصي به ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك ربنا لا نعصي به ث ن ا ء عليك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 وعلى أ ح س ن السجايا وعلى أ ن ب ل ا ل أ خ ل ا ق لتحيا النفوس ع ز ي ز ة والقلوب ح ي ة والضمائر يقظه ومن ذلك أ ن ه أ ر ا د أ ن يحرس المجتمعات و أ ن يصون ا ل أ م م و أ ن يحافظ على المسؤوليات بسياج متين من ا ل أ خ ل ا ق فلذلك يريد من كل متعامل مسلم أ ن يتعامل مع الناس بميزان الشرع و أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وتلك ثوابت المسلمين في معاملاتهم وبصدد الحديث في هذه ا ل خ ط ب ة عن خلق من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة التي تهم كل جالس وكل مستمع وكل مسلم خلق ينطوي على كل ف ض ي ل ة ويحتوي على كل ع ف ة ويتضمن كل ن ز ا ه ة إ ذ ا اختل هذا الخلق تصدع البريان واختل النظام واستشرى الفساد و س ا د ت ا ل خ ي ا ن ة وعمه ا ل خ د ي ع ة وبذلك تنهار المجتمعات وتذهب القيم و ا ل أ خ ل ا ق أ د ر ا ج الرياح إنهم خلق من أ ن ب ل ا ل أ خ ل ا ق ولكنه ل ل أ س ف الشديد ضيقت مفاهيمه وحجر الناس معانيه إ ن ه خلق ا ل أ م ا ن ة الذي هو محل ا ل أ م ن و ا ل ط م أ ن ي ن ة و ا ل س ك ي ن ة في التعامل و إ ذ ا ا ن ت ش ر ما احتاج الناس إ ل ى محام ي وتوثيق ولا إ ل ى شيء ولا إ ل ى وصل أ م ا ن ة ووسط ا ل أ م ا ن ة ت م ا م ة لعدم ا ل أ م ا ن ة حتى ان ت ع ف ظ به الحقوق فاذا أ م ن بعضكم بعضا قبل كل شيء فليؤدي الذي ا ت م ن أ م ا ن ت ه وذلك موصول وليتق الله ربه انها س ل س ل ة م ن ظ و م ة من ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة التي تستدعي بعضها بعضا وترتبط ببعضها بعضا وكل ذلك في ا ل إ س ل ا م مرتبط ب ا ل إ ي م ا ن يقول صلى الله عليه وسلم لا إ ي م ا ن لمن لا أ م ا ن ة له ولا دين لمن لا عهد له وفي البخاري حسن العهد من ا ل إ ي م ا ن و إ ن ك تجد في اخلاق المؤمنين, في أخلاق المؤمنين قد أخلاقهم وعهدهم أفلح لأماناتهم في المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون من والذين خاشعون هم من هم راعون ان ا ل أ م ا ن ة أ م ر ه ا عظيم وقيمتها في ا ل إ س ل ا م عليا وهي س ل س ل ة ترتبط ببعضها بعضا ومن أ ع ج ب ما في الاسلام أ ن ا ل إ س ل ا م يحافظ على الحقوق والحرمات والمسؤوليات والواجبات والتبعات و ا ل أ ع ب ا ء يحافظ عليها من خلال القيم ويحافظ على القيم من خلال ا ل إ ي م ا ن الحياء من ا ل إ ي م ا ن ولا إ ي م ا ن لمن لا ا م ا ن ة له ويصون ذلك أ ي ض ا بالحدود والتعزيز والسلطان و ا ل ق و ة و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجد المفسد سبيلا الى الفساد من أ ر ا د ا ل أ خ ل ا ق صينت المجتمعات وحرست ا ل أ م ة ب ا ل أ خ ل ا ق ومن لم اريد ا ل أ خ ل ا ق السيف و ا ل ق و ة والضرب والتعذير سبيله من أ ع ج ب أ ح ا د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يربط فيها ا ل أ خ ل ا ق في س ل س ل ة حديث ابن ماجه يقول فيه صلى الله عليه وسلم إ ن الله عز وجل إ ذ اذا نزع إ أ ر ا د أ ن يهلك عبدا نزع منه ا ل ح ي ا ة ف إ ذ ا نزع منه ا ل ح ي ا ة لم تلقه إ ل ا مقيتا ممقتا مقيت مكروه هو ي ق ر ه الناس قال ف إ ذ ا لم تلقه إ ل ا مقيتا ممقتا نزع الله منه ا ل أ م ا ن ة ف إ ذ ا نزع منه ا ل أ م ا ن ة لم ت ل ق و الا إ خائنا مخونا لا يزق فيه أ ح د فإذا إلا خائنا مخونا لم تلقه نزع الله منه ا ل ر ح م ة ف إ ذ ا نزع منه ا ل ر ح م ة لم تلقه إ ل الا م ع و ن ر ج ي ملعونا ا فإذا م م تلقه إلا ل رجيما فقد خلع ر ب ق ة ا ل إ س ل ا م من عنقه إ ن ه ا ثلاث أ خ ل ا ق قوام المجتمعات الحياء و ا ل أ م ا ن ة و ا ل ر ح م ة و أ ن ا بصدد الحديث عن أ و س ط ه ا ا ل أ م ا ن ة في ا ل إ س ل ا م مفهومها عال يعلمنا الصادق ا ل أ م ي ن ومن العجيب ان ابن القيم ة التفت إ ل ى أ م ر عجيب قال دائما ي ذ ك ر الصدق مع ا ل أ م ا ن ة ل أ ن الصدق نفسه دافع ل ل أ م ا ن ة و ا ل أ م ا ن ة نفسها تتجلى وتتجمل وتتزين وتتحلى بالصدق الصادق ا ل أ م ي ن يقول أ د ّ ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ائتمنك ولا تخن من خ ا ن ك و إ ن ه ا ق م ة النزاهه ان تؤدي ا م ا ن ة من وضع فيك ا ل ث ق ة و أ ن لا تخون حتى من خ ا ن ك ل أ ن ا ل خ ي ا ن ة لا تشبه المؤمن ولو كان مقابله ت يعني حتى في سبيل الرد إ ذ ا أ ر د ت أ ن ترد عليه وأن تأخذ حقك ليس بالخيانه ولذلك نجد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام ت أ ص ي ل ا ل أ خ ل ا ق في ا ل أ م ة وتعزيز القيم ا ل ف ا ض ل ة يتحدث عن أ ر ب ع قيم يعتبر أ ن من حازها ملك الدنيا قال أ ر ب ع خصال لا عليك ما فاتك من الدنيا إ ذ ا كن فيك حفظ أ م ا ن ة وصدق حديث وحسن خ ل ي ق ة و ع ف ة في ط ع م ة عفة أو طعمة في أ ن تكون في كل جوانبك أ م ي ن ا وكلها س ل س ل ة ترتبط مع بعضها بعض إ ن ا ل أ م ا ن ة في ا ل إ س ل ا م مفهومها واسع مفهومها ي ب د أ من الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم و أ ن ت م تعلمون ولذلك أ ج ل ما ينبغي أ ن يحفظ أ م ا ن ة ا ل ع ق ي د ة و ا ل إ ي م ا ن ولذلك ا ل خ ي ا ن ة في ا ل أ م ة اليوم ق ا ئ م ة على قدم و س ا ق و ل ل أ س ف الشديد ي ق ب ر على أ ي د ي الخائنين ل ل أ م ة سرقه ومالا و و د ا ع ه لو في زول أ ك ل حب زول ولا يتحدث عن ا ل خ ا ئ ر ي ن ل ل أ م ة فكرا و ث ق ا ف ة و ع ق ي د ة الذين يخونوننا وعلى ر أ س ه م ا ل ع ل م ا ن ي ة الفكر الخائن لقيم ا ل أ م ة ولعقيدتها وعلى ر أ س ه ا أن ل ا يحفظ الناس ا ل أ م ا ن ة في ا ل ع ق ي د ة بالفواصل ا ل ث ق ا ف ي ة والحواجز ا ل ع ق د ي ة والخصوصيات ا ل ح ض ا ر ي ة ما بيننا وبين النصارى الذين ي ع ي ش و ن ن ا في بلادنا في السودان بيننا وبينهم البر و ا ل إ ح س ا ن وليس ا ل م ج ا م ل ة على حساب ا ل ع ق ي د ة هذه ا ل أ ي ا م أ ي ا م اعياد الكريسمس وفرح الناس ب ا ج ا ز ة أ ت ت ه م وعن العمل أ ق ع د ت ه م و ب ع ط ف ة أ ر ا ح ت أ ج س ا د ه م لكن يا ترى هل أ ر ا ح ت عقولهم وافكارهم سوف يؤجز الناس غدا فرح الناس كثير من الناس أ ح م د له هو لا يعرف لماذا ا ل إ ج ا ز ة هو يريد أ ن يؤجز فقط لكنها م ش ا ر ك ة لكفار في عيد من أ ف ط ل ا ل أ ع ي ا د عيد يناهض ا ل ق ر آ ن ويهدم ثوابت ا ل ع ق ي د ة لو كان ه ن ا ك مسلم كل أ ع ي ا د ه م ب ا ط ل ة دعت منهم إ ن المسلم إ ذ ا اخترع عيدا من عند نفسه كان عيدا باطلا ل أ ن ا ل إ س ل ا م يريد أ ن يحتفظ ل ل ا م ة بشيء من ا ل خ ص و ص ي ة ف ي م ب ت ع العيد فلذلك لا عيد إ ل ا ا ل ج م ع ة التي نفرح بها ونتزين وعيد الفطر أ ح ى ثانيها ا وعيد ل ثالثها وما ث م ت عيد الرابع لا عيد ل ل ش ر ط ة ولا للجيش ولا للام أ م ن و ل ل ل ر أ ة ولا ل ل أ م ولا ل ل ش ج ر ة ولا ل ل ث و ر ة ولا للكريسمس ولا لاي عيد لا يدعي في ا ل إ س ل ا م العيد م ف ه و م العيد ل أ ن ه ش ع ي ر ة ع ب د ي ة وهذا فيه مفهوم ا ل ز ي ا د ة في الدين اتيان بعيد يضاهي اعياد ا ل إ س ل ا م كيف إ ذ ا كان العيد ينطوي على, عقيدة على عقائد ب ا ط ل ة كيف ولد المسيح وكيف قتل المسيح كل ذلك وكيف صلب المسيح كل ذلك ينافي القرآن ولذلك من خصوصياتنا أن ل ا نشارك أ ه ل الكتاب أ ع ي ا د ه م ولقد نقل أ ب و ح ن ي ف ة ا ل إ ج م ا ع على كفر من شارك أ ه ل الكتاب أ ع ي ا د ه م ليس ب ا ل ا ج ا ز ة فهذا ليس فيه حرج ل أ ن ك سوف تغلق المكاتب ماذا سوف تفعل تؤدي اجبارا واضطرارا ولكن أ ت ك ل م من الذين يذيبون الفواصل بين الاسلام وبين الكفر إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءهم البينات وكذلك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه و أ ه ل الكتاب ا ل كفار و ع ق ا ئ د ه م ب ا ط ل ة إ ن أ ر ا د و ا أ ن يمارسوا خصائصهم في أ د ي ر ت ه جاز لهم أ م ا مسلم يشاركهم في مسلمين ت ر ك و ا ناس ماشيه في الشارع تدور يعني في ناس بيحبوا ا ل ج و ط ة ك د ه و ا ل ز ح م ة لقى ا ل ناس ماشيه في الشارع كل زوج ش ا ل د ه كتابه ماشيه خش مع الناس ح ك ا ي ة عجباو لما جاء عجباو لو في هتافات ه ممكن يثبت يعني الناس بيحبوا الهتافات والمظاهرات ا ل ح ج ا د ي لو لقى أ ي ناس في مظاهرات ي ش م ع ه ن ينبغي الا نشاركهم والذي أرى والحمد لله أ ن ع ا م ة الشعب لا يشاركونهم وينظرون إ ل ي ه م باعتبارهم ظ ا ل ي ن وهذا صحيح ل أ ن ن ا نردد هذا كل يوم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم ا ل أ ن ب ي ا ء الذين على حق غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى كثير من أ ه ل ن ا الحمد لله حتى البسطاء ينظرون إ ل ي ه م بل ي غ ط ا ظ و ن مواكبهم لا يرفعون فيها الصليب ويرتلون فيها أ ش ي ا ء و ي س د و ن فيها الطرق ويظهرون قوتهم, يظهرون فيها قوتهم وينبغي أ ن تعلموا انه لا يمكن أ ن تلتقي ا ل أ د ي ا ن إ ل ا على حق إ م ا أ ن يترك صاحب دين دينه د ي ن ل آ خ ر أ و أ ن يترك هذا دينه ل آ خ ر أ م ا غير ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إ ن هدى الله هو الهدى و إ ن اتبعت أ ه و ا ء ه م بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فلذلك ي ه ر ب أ ن تقول له كل سوده طيب وكل عام و ن ت م بخير والعيد مبارك عليكم هذا لا يجوز قال ابن القيم في أ ح ك ا م اهل ا ل ذ م ة من ه ن أ ه م باعيادهم كمن هنئ باستحلال ر ك ب الفرج الحرام عياذا بالله بل قال عمر بن الخطاب أدعى من ابن ا ل قال ي م دقى د ي ن ابن ت ت ع عليكم ب س ة وسنة القيم خ ل الراشدين ف ا ء ا ابن ا ل ل ق قال عمر بن الخطاب و ن خ ل عنه ذلك ابن ت ي م ي ة في اقتضاء الصراط المستقيم قال اجتنبوا أ ه ل الكتاب في أ ي ا م أ ع ي ا د ه م ف إ ن السخطه تنزل عليهم أ ع و ذ بالله اجتنبوهم في أ ع ي ا د ه م لو لقيتم ما شئتم شان ا ع ب د منهم أبعي من لأن العذاب من النور سخط الله ب ي ك و نازل ن عليه في بعض الناس قد ي س م ع هذا الكلام من عمر بن الخطاب ويظنه مخالف لحقوق ا ل إ ن س ا ن و ل ل د ي م ق ر ا ط ي ة و ل أ ح ك ا م ا ل أ ق ل ي ة و ل ل م ر و ن ة وللسماح ولل وللدعوه بالتي يحسن لا عمر ما ظلمهم رضي الله عنه كان كانوا يعايشون في بيت المقدس في المدينه كان يعاملون بالتي يحسن كان يعطي كبير اليهود من بيت المال لكن هنالك نواحي ا ج ت م ا ع ي ة تسلم عليه ت أ ك ل معه تشرب معه في ماء ليس حرام عليه خنزير ما ت أ ك ل لكن تعاقلي فول ت ع ا ق ل أ ي أ ك ل ت أ ك ل معه تعزمه ولد امر تزوره هو م ي تزوره رقه ت ه م ي معزه ز و ل تعزي لكن ما ت ه ن و ب ع ي د ه هذه فواصل عقديه في ح ا ج ة فواصل ب ي ج ا ي معاملات ا ج ت م ا ع ي ة هذه م ت ا ح ة و ب ي ج ا ي فواصل ع ق د ي ة هذه غير م ت ا ح ة ل أ ن ه ا خصوصيات أ م ة و ث ق ا ف ة مجتمع وينبغي أ ن نحافظ على خصوصياتنا إ ن من ا ل أ م ا ن ة ا ل م ح ا ف ظ ة على كل التكاليف ا ل ش ر ع ي ة وذلك قوله سبحانه إ ن ا عرضنا ا ل أ م ا ن ة على السماوات و ا ل أ ر ض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها و أ ش ف ق ن ا منها وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا وذلك كل التكاليف ا ل ش ر ع ي ة ا ل ص ل ا ة أ م ا ن ة ا ل غ س ل أ م ا ن ة الوضوء أ م ا ن ة ا ل ع ب ا د ة أ م ا ن ة المواقيت مواقيت ص ل ا ة أ م ا ن ة العبادات كلها أ م ا ن ة و إ ن مفهوم ا ل أ م ا ن ة يتسع فتصبح ا ل ك ل م ة أ م ا ن ة ووسائل ا ل إ ع ل ا م ومنابر التوجيه امانه ا ل أ ب ن ا ء و ا ذ ر ي ة في أ ع ن ا ق ن ا أ م ا ن ة ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ق ا ئ م ة على ا ل أ م ا ن ة الجوارح إ ن السمع والبصر والفؤاد ة كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا كلها أ م ا ن ا ت العهود المواثيق الوظائف ا ل ع ا م ة أ م ا ن ا ت المرافق ا ل ع ا م ة أ م ا ن ا ت ا ل أ م ا ن ة مفهومها يتسع ولتعلم أ ن مفهوم ا ل أ م ا ن ة مفهوم واسع احدثك قليلا عن ن أ و النوع ع ا أ م ا ا ا ت ل ن ا ل أ و ل من أ ن و ا ع ا ل أ م ا ن ا ت أ م ا ن ة ا ل أ م و ا ل وحفظ الودائع هذه أ م امانه ن ة أ ولكن أ س أ ل سؤالا عجيبا يقول ب عندي ض ا ل ا س ع ن ديون م ع د و م ة ديون معدومة هل يمكن أ ن تكون ه ن ا ك ديون م ع د و م ة في أ م ة ا ل إ س ل ا م ا ل د ي ا ن ة و ا ل أ م ا ن ة في أ م ة ا ل د ي ا ن ة و ا ل أ م ا ن ة ديون ك ث ي ر ة جدا ويقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني في م ع ج م ه قال من استدان من أ ح د دينا لا يريد أ ن يرده لقي الله يوم ا ل ق ي ا م ة سارقا زور اد يل من ز و ل دين ومن ا ل أ و ل ما داير اد ل يو ن ما من ا ل أ و ل مقربا ً ز و م اد ل يو ن ثم مات يلقى الله يوم ا ل ق ي ا م ة سارقا هذه س ر ق ة ويغفر للشهيد كل شيء إ ل ا الدين رواه مسلم الشهيد لا يغفر له الدين أ م ه تعطيك ا ل إ س ل ا م يعطي ا ل أ م ة إ ح س ا ن ب أ ن هذه م س أ ل ة م ه م ة وقص على ذلك ا ل أ م ا ن ا ت ا ل ص غ ي ر ة مثل الشريط ا ل م ع ا ر ض وحشا انو يزور شريط قال له بس أ س م ع و أ ر ج ع لك لحد أحسن ما رجع لك الكتاب قال لو سمحت أ ش ي الكتاب أ ق ر أ و أ ر ج ع لك ما أ ر ج ع لك نهايه ثانيه هذا تضييع ل ل أ م ا ن ة حتى ولو كان شيئا يسيرا هذا تضييع ل ل أ م ا ن ة لذلك كان بعض السلف لا يعطي كتابا إ ل ا برهن قال لي ا ت س ل ف منه كتاب طبعا كتب م ق ي م ة كتب كلها في الدين الكتاب في يشير كتاب في التفسير يقول لك ا ر ه ل لي ح ا ج ة يشير رهني عديد ي ر ه ن منك لتعظيم الكتاب أ م ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ منه مال ما طلب منه رهنه لو تتشير منه اي مش لا ب ق و ل ك أ ر ه ل لي لكن في الكتب ي ر ه ن يشير منك رهن ل ق ي م ة الكتب و ق س على ذلك كل أ ن و ا ع ا ل أ م ا ن ا ت في ا ل أ م و ا ل التي لا تؤدى والودائع التي لا ترد و أ ع ج ب من ذلك لما أ س م ع أ ن كثير من الناس يحتالف و ل ل أ س ف الشديد ا ل ل غ ة تقول يقول ش ل ل ز و ل ويشل ي منه ويكلم الناس يقول لهم د ق س ت و د ق س ت و يقول لهم دي ل غ ت ه لكن أ ع و ذ بالله ت أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة س ا ر ق ة اعدت قصت غشيتك خدعتك لكن يجبل المؤمن على كل شيء بئسا الكذب والخيانه المؤمن لا يكذب ولا يخون ابدا لا يمكن أ ن يكون هنالك مؤمن و أ ن يكون خائنا لذلك هذا من, من الامانات النوع الاول امانات الاموال النوع الثاني أ م ا ن ا ت الولايات ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل إ ن الله نعم يعظكم به إ ن الله كان سميعا بصيرا حتى لا تحابي في ا ل و ظ ي ف ة وتجامي في الاختيارات وفي اللجنه ة ودلأسف الشريط ذ ا الباب ألوان الفساد المؤهل العمين الحفير دخل قدم فيه شيء كثير من ألوان الفساد قدم غير المؤهل غير وغير من وغير قالت يا أ ب ت ا س ت أ ج ر ه إ ن خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن الولايات تحت الولايات عن الحكم يحتاج تحتاج هذه الولايات إ ل ى أ م ا ن ة ولذلك في البخاري إ ذ ا ضيعت ا ل أ م ا ن ة فانتظر ا ل س ا ع ة قال وكيف تضيع ا ل أ م ا ن ة قال إ ذ ا وسد ا ل أ م ر إ ل ى غير أ ه ل ه فانتظر الساعه اي شخص ي د و ه و ظ ي ف ة ما م ح ه ل ه اجابه النفو والدوران والتزوير والشهادات ا ل ج ا م ع ي ة ا ل م ز و ر ة كلها يدخل فيها و ا ل أ س و أ من ذلك في أ م ا ن ا ت الولايات يعني الحكم ما يسمى ببروميد البوتاسيوم وهو ا ل م ا د ة التي تضاف إ ل ى الخبز أ ح س و أ خ ص خصوصيات الناس الخضار الناس مزاجات فيه بيأخذ ناس وناس الخدار وناس الخدار ما عنده حق الخضار وناس في الخضار بيشتري الطماطم ا الطماطب بيعرف غير الطماطب وناس بيشتروا ح ا ج ا ت ا ل ت ا ن ي ة وفي اللحوم في ناس بيشوفوا اللحوم ز ا ت ه ا في ا ل أ ك ل والشراب بيختلفوا لكن الوحيد ة بيتفقوا عليه كل الناس الرغيفه يخد تفك و برميد و البوتاسيوم عشان يسموه كالمحسنات عشان يحسن الخبز وثبت أ ن ه ا تضر و أ ن ه ا أ س ب ا ب لسرطانات و أ م ر ا ض ع د ي د ة وبعض أ ص ح ا ب النفوس ا ل م ر ي ض ة والضمائر ا ل م ي ت ة يريد أ ن يغنى و أ ن يتسوق على حساب ج س د و ص ح ة و ح ي ا ة المسلمين لا يمكن أ ن يعقل هذا ولا بد من إ ي ق ا ف كل هذا ا ل ب ا ط ل و ا ل ح ك و م ة سعت أ ن تمنع هذا ووضعت القوانين ووضعت اللوائح لكن بقيت ا ل أ م ا ن ة ا ل د ا خ ل ي ة كيف أ ل ا يتصور هذا الذي يضع بروميد البوتاسيوم أ ن الذي ي أ ك ل من هذا الطعام أ ب ن ا ؤ ه وذريته أ ل ا يتصور هذا ربما هو لا ي أ ك ل من, من هذا ويحاول أ ن يمنع عياله أ ن ي أ ك ل و ا منه ولكن أ ل ا ينظر إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن إ ذ ا ضاعت الذمم و م ا ج د ا ل ض م ا ئ ر وصارت النفوس م ر ي ض ة هذه هي ا ل ن ت ي ج ة أ والله أ س ت غ ر ب كيف يسمح بعض الناس أ ن يضيفوا هذه الماده من بعد علمهم انها قاتله الى هذا ا ل ح د ة دي, دي بشيروا بيقع منها المعلقة على、المعلبة. و ا ل ص ح ة نفسها أ م ا ن ة وهذا من ا ل أ م ا ن ا ت التي ينبغي أ ن تراعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت البلاد خ ا ص ة بلاد فارس دمع في المسجد ذهب رهيب و أ ي د ن د ل يجد شيء ي أ ت ي به قال إ ن الذي أ د ى هذا إ ن ه من ا ل أ م ن ا ء أ ي زعجان ح ا ج ة د ه ب كزعجان يعني موجه ل س حاجه ة إن الذي أدى ذ ا الأمناء إنه من الأمناء أي زوجان حاجة فقال له علي بن أبي بن ط انهم ل ب إ ينظرون إ ل ي ك ف إ ذ ا رتعت رتعوا و إ ذ ا أ د ي ت أ د و ا و ل ل أ س ف الشديد يقول بعض الناس أ ن ه لا يمكن أ ن تسير أ م و ر و أ ن تسهل قضاياه في أ ض ا ب ي ر المكاتب إ ل ا بما يسمى بالتسهيلات والرشوه ة يقول ي ل ا ل ر ش و ة حرامه ي ا ا لكنه وقف شغلنا ما ب ق طريقه يقولك معقول إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة أ ن ا والله لا أ ع ت ق د ولا أ ظ ن أ ن ه يمكن أ ن نصل إ ل ى حد إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة هل يمكن أ ن نصل إ ل ى هذا الحد يا اخوانا ا ل ق ض ي ة أ ن ا ل أ م ة قبل اللوائح تحتاج إ ل ى الوعي باللوائح يعطيك م ث ا ل بتاع ا ل ح ر ك ة يوقفك ويعملك م خ ا ل ف م ف ر و ض يكلمك ويوجهك لكنهم فهموا لانه زاهد بدون قالوا ن س ب ة من ا ل م ج ز ل و و ق ف و كان لغه ع ر ب ي ة س ل ي م ة من أ ي ح ا ج ة يكون زهجان زهر شديد امشي أ م ش ي امشي أ م ش ي أ م ش ي ي ك و ن زهجان لكن يتمنى خ ط أ معقول يكون في مسؤول يتعامل مع ا ل ر ؤ ي ة يتمنى خ ط أ ه م ليه ل أ ن الهدف المال وليس نشر الوعي ي ع ن ي ه و و ق ف و ف ت م ن ى إنك ت ك و ن م خ ط ي ويفتش ن لا ل يغترى يطلع لك من و ي ن و يا ن ي ع ي ب ج ا ه ا ل خ ط ر ا ت ي ق و ل ل د سجل ح خ ط راتب اللدن وجمله جدا عشان عشيرالف ولد ا ل ه مشكل ة كبير ة ما في مانع أ ن ي ع ا ق ب المخطي ولكن أ ن يود ي ح ت ى لاي ت ك ر ر ا ل خ ط أ أ م ا دفع المال معناها ل غرق ت سلما ل ولسنا ي ش ر ل و ع ي يا إ خ و ا ن سنظل ن ل ف ع ي ج و ل ح ي ت ف ق عليهم و ت ا ن ي و ب ان ل ا س ل ن ت ي ق عليهم ولكن يجب ان نتفق عليهم و ل ك ا يجب ان نتفق ط عليهم ولكن يجب ان ل نتفق ع ل ي ه ل و ل م ش ك ل ة ما ا ل الغرض غ ر ض ا ل ح ف ظ ع ل ى ه ر و ا ا ح ل ن ا س س ل ا م ت ه م س ل ا م ت ه م هذا طيب م ر ولكن هذا من المشكله د ي ن و ن مقاصد、الشرعي. أ ن نحافظ على العربات من ا دخل عربيه و م ك ي تضر الناس في الشارع ماوكي زوس ب يقدر يسوق ممنوع من ا ل س و ا ق لاكيد تدفعه وما بيعرف ا ل س و ق ويقول عنك سوق ثاني هذا أ ظ ن ه غير منطقي وغير موضوعي الحاكم يفسد ا ل ر ع ي ة إ ذ ا كان هدفه المال ل أ ن ا ل ر ع ي ة سوف تحاول ان, لا أن تقوم من سلوكها حتى في المستقبل وسوف تظن أ ن ا ل أ م ر أ م ر مال مش قروش أ د ي ه ن ق و ل لك الديون بعدك ذ ل يسوي زي ما ه و دايف هذا لا ينفع لا يمنع الناس هكذا ا ل ت ر ب ي ة المجتمع فاقد إ ن ه تحيا فيه قيم ومعاني ا ل أ م ا ن ة إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا ب كل هذه ا ل أ م ا ن ا ت كما في صحيح مسلم قال في حديث ا ل ش ف ا ع ة من جاز ا ل س ر ا ط على جنبتي ا ل س ر ا ط الرحم و ا ل أ م ا ن ة ف ت ق و ه فكلما مر بها أ ح د قالت له ا ل أ م ا ن ة ه ل أديتني؟ يعني هل أ د ي ت ا ل أ م ا ن ة بكل ما ت ع م ل ك ل م ة ا ل ا م ا ن ة من مسؤوليات ع ظ ا م و ج س ا م عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أ ر س ل و ا ل ي إ ل ى بلد ليحكمها وبعد س ت ة أ ش ه ر أ ر س ل ا ل و ا ل ي قال ما حصلتك قال جمعت مالا كثيرا الوداء سمو شنو ب ل غ ة ا ل ا خ ت ص ا د يسمون رفض يقول لك حقق اعلى شنو يعني مدير الجمارك الناجح ا ل ب ح ق ق أ ع ل ى رب مدير الضرائب الناجح ا ل ب ح ق ق أ ع ل ى رب مش ا ل ي يوحي المواطنين مش اللي بيدير خلي المواطنين يتعاملوا مع ا ل ق ض ي ة ب ب ب ب ب بطيب نفس مش اللي بفعل مستواه اللي ب ح ق ق أ ع ل ى رب قال له ح ق ق أ ع ل ى رب ف أ ر س ل إ ل ي ه قال يا حادث ما أ ر س ل ت ك لتجمع عموال الناس إ ن الله بعث محمد هاديا ولم يرسل هجابيا ربنا ما نسال ى رسول الله يجدوا الغروش قل ما أ ف ع ل ك م عليه أ ج ر ى ان أ ج ر ى إ ل ا على رب العالمين غروش ما دلوا قلت لكم ما دلتم ا انا دلتم مقصود ا ل و ل ا ي ة والحكم في ا ل إ س ل ا م ا ل أ خ ل ا ق أ ن ا د ا ت م اخلاقكم إ ن الله بعث محمد ه ا د ي ة ولم يرسله جابيا ثم من أ ع ظ م ا ل أ م ا ن ا ت التي أ ر ا ه ا تضيع أ م ا ن ا ت حفظ ا ل أ س ر ا ر يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند أ ب ي داود والترمذي قال إ ذ ا حدث الرجل أ خ ا ه حديثا والتفت كان أ م ا ن كان ة أ م ا ن ة بمعنى الحديث ده معنى شنو زو ذلك ك ل ا يوضع د ا معاي ك د ه عاي كذا لقي ما في زمن ما قال لك س خ وكلمك بس تلفت وكلمك درجات ه أ م ا ن ة إ ذ ا ضيعت هذا الكلام ضيعت ا ل أ م ا ن ه ل تخيل ا ن ه ط ب ي ع ا ل أ م ا ن ه لا انو زول ياخذون زول لا تكون بذلك ياخذ ضيعت ا ل أ م ا ن و أ خ ط ر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي أ خ ر ج ه الامام مسلم في الصحيح قال من أعظم ان ا ت من اعظم الامانات ا الله ر أ ي د ه والمرأة قال ساكر خطير لأنه إن من أعظم الأمانات رجل عنده خ ص و ص ي ة مع زوجته يمشي تكلم أ ص ح اعوذ ب بيسوي ب ه لهم يقول و كده ن م ل كده أ ع بالله هذا قال فيه النبي في حديث آ خ ر شيطان لقي ش ي ط ا ن في ق ا ر ع ة الطريق فقضى حاجته منها و ا ل م ر أ ة كذلك تقص إ ل ى بنات جنسها ما تفعل مع زوجها هذا من أ ع ظ م تضييع من أ ع ظ م تضييع ا ل أ م ا ن ة وان من المفاهيم المفهوم الرابع لمفهوم الأمانة بعض حفظ ا ل أ س ر ا ر مفهوم ا ل أ م ا ن ة بمعناه الواسع العين إ ي ا ك أ ن تجعل العين خ ا ئ ن ة ضد ا ل أ م ا ن ة خ ي ا ن ة يعلم خ ا ئ ن ة الاعين يعلم خائنه الاعين أ أ ن ط ا الله ك ع ا باصرة ومنع آخرين أنت بشوف ناس يترششوا ينشوا بال بال بالعكاد بشوف آخرين ومنع وإنت وإنت أنت ربنا ندلك عين تعين ما في الحرام في المسلسلات في الفضائيات في البناء الا ت ت ق الله أ ل ا تخاف ان يسلبك الله هذه العيون يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن ت ح ب ي ر عجيب اعتبر الزول خاص الزول ي ص ا ح ب زول يمشي في بيته ف ت ح ل ك بيته, فتحليك بيته يعلم بيته خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن قال يستضاف في البيت ف إ ذ ا أ ت ت ا ل م ر أ ة أ ط ل بعينه و ر أ س ه جاءت المراه م ش و في ناس البيت دخلوا البيت شوفوا ق م ة ا ل أ م ا ن ة ق م ة القمالين الحسنه والامن والسكينه ة الأعين ابن دخلوا ي ا ن م ش بيته ن عباس الله ع الأعين فالأعين ل م خائنة خ و ن في الفعال في الخصال في ا ل أ ق و ا ل في ا ل أ ح و ا ل في النظر في السمع في القلب كل ذلك خيانه ولذلك ينبغي أ ن نرقي و أ ن نزيد في مفهوم هذه ا ل أ م ا ن ة ا ل أ م ا ن ة هي كل الدين والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م مع الله ومع الناس ومع أ ن ف س ه م وفي عهودهم ومواثيقهم وفي شروطهم وفي عهودهم الذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون وحفظ ا ع ه د من الايمان كونوا توفي وتمشي للزول وتقوم بالواجب وبمكارم ا ل الاخلاق و ب ا ل ر ج و ل ة هذا من ا ل إ ي م ا ن كما قال صلى الله عليه وسلم م وإياكم من الأمناء وأن يولي علينا الأمناء وأن وإياكم ممن يصونون عهودهم ويحفظون عقودهم أسأل أن وأن الله تعالى يجعلنا يولي علينا يجعلنا ه ويراعون وأن يصونون ويحفظون و ر ش ط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 أ م ا ن ة حمل الدين هذا الدين كله أ م ا ن ة في أ ع ن ا ق ن ا جميعا الحفاظ عليه والدفاع عنه ونشره وتجميل صورته وتمثيله حق التمثيل وتقديمه للناس في أ ج م ل ص و ر ة وفي أ ب ه ى ح ل ة لغيرنا من الكفار هذه أ م ا ن ة أ ي ض ا في أ ع ن ا ق ن ا وفي رقابنا أ م ا ن ة حمل الدين وهي إ ن ا عرضنا ا ل أ م ا ن ة بالالف واللام ا ا ل س ت غ ر ا ق ي ة كل أ ن و ا ع ا ل أ م ا ن ا ت ا ل س ا ب ق ة وبما فيها الحفاظ على الدين ولذلك ينبغي أ ن نعي و أ ن نعلم أ ن ه ما من مسلم إ ل ا وينبغي أ ن يكون له في هذه ا ل أ م ة دور و ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة من تاريخ السودان بعد توقيع الاتفاق م ر ح ل ة لا يقبل أ ن يكون فيها مسلم متفرد أ ن يكون هنالك مسلم سلبي يعني في ناس ممكن يكون في هوى وغنى ورقيص ونوال وسهر ا ل في ب ا ط ن وهجيج وشهوات و م ن ذ ا ت ونزوات د هذا ما ي ف ع لو ل ب يجي يقول مستقيم وقاع ا س ا ك ت ما ي ف ع ل في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا ي ة بس مستقيم ب يصلي وما ب يعمل حرام لكن ما قعد يقدم أ ي حاجه ة د هذا ما ي ف ع ل ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة تحتاج إ ل ى مسلم له دوره يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه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 أ ن يكون في الثغور يدافع عن ا ل أ م ة وعن قيمها وعن أ خ ل ا ق ه ا وعن عقيدتها وعن دينها وعن أ ر و ا ح أ ه ل ه ا وعن أ ع ر ا ض ه م وليس كما ضاعت ا ل أ ع ر ا ض في سجون أ ب ي غريب أ و في فلسطين أ و في بلاد من المسلمين ليس كما ضاعت ا ل أ ع ر ا ض لما ضاعت ا ل أ م ا ن ا ت كل شيء في حياتنا أ م ا ن ة و أ ع ظ م ه ا ينبغي أ ن نتلفت إ ل ي ه أ ب ن ا ؤ ن ا أ م ا ن ة في أ ع ن ا ق ن ا و ا ل أ ب ن ا ء اباؤهم و أ س ر ه م و س م ع ة ا ل أ س ر ة أ م ا ن ة في أ ع ن ا ق ه م لو أ ت ت ف ت ا ة عندها ع ل ا ق ة مع شاب خارج م ع ر ف ة ا ل أ س ر ة هذه خ ا ئ ن ة ك ب ي ر ة جدا ليه؟ لانها إ ذ ا أ ت ت م ت أ خ ر ة سوف ت س أ ل كنت و ي ن كنت مع صاحبتي ما مع صاحبه تقول مع صحبتي كنت و ي ن يا ب ي كان عندنا ر ح ل ة كنت و ي ن والله ا لي ل لك ا ن في م ح ا ض ر ة م ت أ خ ر ة ق ل ت و ي ن ولكن ا ل ه ا عندنا سيمينار و تعمل يخواننا مش اناس ل يشكو ا في بناتهم لما يقول كلامنا فعلا قد يكون هذا ح ق ي ق ة و أ ن ت عاملها بما ظهر بعد ما تحسن تربيت ه خلاص عاملها ما ظهر ا ت أ خ ر عند ا شيء ممكن يكون عند ا شيء فعلا、دي. لكن أ ن ا لا أ و ج ه الكلام إ ل ى ا ل آ ب ا ء أ وجه الكلام إ ل ى ا ل ط ا ل ب ة نفسها إ ذ ا فعل ذلك هل تعتبر نفسها خ ا ئ ن ة والشر ف الذي يلتقي بفتاه بعيدا عن ر ق ا ب ة أ ه ل ه ا هل يعتبر خائن هل يعتبر ضيع ا ل أ م ا ن ة أ ع ت ب ر ه ضيع ا ل أ م ا ن ة بمفهوم ا ل أ م ا ن ة الواسع إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤدوا ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل ف إ ن أ م ن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أ م ا ن ت ه و إ ن ك ا ن أ ص ا ل ه في الودائع و ا ل أ م و ا ل تبعا تدخل فيها القيم و ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ ع ر ا ق والمبادئ والمعاملات و ا ل س م ا ع ة وكل ما من ش أ ن ه وكل ما من شيء جميل في مجتمعنا في السودان واجبنا جميعا أ ن نحافظ عليه أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا ا ل خ ا ط ئ ة ا ل ك ا ذ ب ة إ ل ى البر والتقوى أ س أ ل ه تعالى أ ن يرد الجميع ع ل ي ه ردا جميلا اللهم اهدنا لاحسن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يهدي لاحسنها إ ل ا أ ن ت واصرف عنا سيئ الاخلاق فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم إن انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيئ الاخلاق اللهم إن انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيئ الاخلاق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف عمنا عبد الواحد من المرابطين في هذا المسجد ومن المناوبين على الصلاه بالناس اماما في هذا المسجد اللهم انه طرح الفراش و إ ن ا ندعوك ونرفع إ ل ي ك أ ك ف الضراع ونحن الفقراء إ ل ي ك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة اللهم س ا ا ع ة م ب ا ا ر ك ة ل ل أ ن ز ل عليه عافيتك يا رب العالمين اللهم أ ن ز ل عليه عافيتك يا رب العالمين اللهم ع اعليه ف ي يا ا رب ل ا م الى العافيه وامسح عنه بيمينك ا ل ش ا ف ي ة اللهم اشفه انت الشافي لا شفاء إ ل ا شفاؤك شفاء لا يغادر س ق م ا و أ خ و ن ا الحبيب عبد الله عباس الحبيب اللهم ع ا ف ي يا رب العالمين ه و الآن في الأردن كان يصلي معنا صلاة الفجر في ي ص ل ي م ع ن اللهم ص ا ا ة ف في ج ر ذ ا ا ل س ج د اللهم يا رب العالمين عافي يا رب العالمين يا رب رب وسلم ا يا العالمين شفاء لا ش ف ي يغادر رب ق م ومرضان ومرضى ا ا س ل م جميعا ي ن وبارك ص ل الله وسلم ى و على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا